الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ل الله فلا مجل له يضلل فلا له أن لا إله إلا الله ن إنه ا ما وما هادي يهده وأشهد محمداً وأشهد ب وصحبه د ه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وعلى س صلى ل ثم م أ بعد فكما نبهنا ب فكما ا أ م س ك ت لتغيير ي ج ة ل ل ج د و الجدول صار يوم السبت أ ص و ل و يوم الاثنين ع ق ي د ة و يوم ا ل أ ر ب ع ه ف ق فبناء على ذلك اليوم إ ن شاء الله و غدا سنتطرق إ ل ى موضوع خارج الجدول إ ل ى أ ن يعلم الاخوه بالجدول الجديد يبقى يوم ا ل أ ر ب ع ه إ ن شاء الله س ي ك و ن فقه يعني الاخوات اجتهد تبلغ اخوانها ان احنا عملنا اضطرابات كتير قلنا الدرس واقف وبعدين ي ص ل ر ل ط ا ر ك تعالى ان قدرنا نكمل ورجعنا غيرنا الجدول فمفروض مختفافات متعلق اليوم من رسالة الاخوة اخوانها الجدول وغدا سنتناول بناء الجديد ان شاء الله تبلغ على يعني الطريق في الطريق إ ل ى ثقافتنا ا ل أ س ت ا ذ محمود محمد شاكر رحمه الله. الأستاذ محمود شاكر الاخ ل ه ل ل أ أ س ت ا شاكر ا ذ محمود الشقيق ل ل ع ل ا م ة أ ح م د شاكر و يعني وان كان معظم دراساته تعنى بالنواحي ا ل أ د ب ي ة إلا أ ن ه ا لا تخلو من أ ص ا ل ة ش ر ع ي ة م س ت م د ة من الرجوع إ ل ى هذه السلف الصالح مع عقليه ن ف ا ذ ة ق ا د ر ة على التحليل وبالتالي كتاباته في النواحي ا ل أ د ب ي ة و ا ل ف ك ر ي ة لها ثقل كبير جدا هذه الرسالة هي عبارة عن مقدمة عن كتاب في النقد يعني بيقدم بين يدي نقده ا ل أ د ب ي او تحليله ا ل أ د ب ي لكتاب المتنبي و هي ا س ت أ ه ل ت فعلا أ ن تكون ر س ا ل ة م س ت ق ل ة بيبين خ ط و ر ة الرجوع إ ل ى المستشرقين كمرجع لتحليل كتابات السلف الدواء ا ل أ د ب ي ة ومن باب أ و ل ى ا ل ش ب ع ي ه ففي الواقع هي ر س ا ل ة قل أ ن يوجد مثلها في تاريخ الصراع ا ل إ س ل ا م ي النصراني مع التركيز على الاستشراق كان هو ذكر أن هو في الاستشراق في التبشير في الاستعمار فيقول ب إن, ان التبشير والاستعمار امرهم لعله واضح الى حد كبير الاخطر من و ج ه ة نظري هو كذلك الاستشراق اللي مازال حتى الان ب يعتبر مرجع من مراجع كثير من الناس لما يحب ا ل خ ل ا ص ة كما يقولون يرجع لكتب المستشرقين وكما سيبين ان المستشرقين يفتقروا الى اقل المقومات ان انت تعتبر كلامهم بحث علمي وهو الانصاف دول د خ ل ي ن بنتائج معده سلف وثم يطنب في الفكره فنحن نقفز مباشره على الفقره الثالثه عشر من كلامي في الواقع ملخص الفقرات التي قبل هذا بيقول بعد فرض تفصيلي في الفقرات السابقه للصراع بين الاسلام والنصرانيه ب ع ويقول د ندخل إلى على ل ل خصف خ ا ت ص على طول ب ي و ان ل آ تستطيع تتبين أربع أن ر م ا ح ل واضحة للصراع الذي دار ا ل بين م س ي ح ي ة المصطلح ش ا والإسلام دايما المسيحية ا ل بيقول ل ي ة م ده احنا ل ن ا عليه تحفظ انه نسبه الى المسيح عليه السلام وهو منهم براء لكن ده المصطلح اللي هو صار عليه هنا بيقول ا ل م س ي ح ي ة ا ل ش م ا ل ي ة ل أ ن أ و ر و ب ا شمال اسيا و أ ف ر ي ق ي ا او على ا ل أ ق ل قلب العالم ا ل إ س ل ا م ي هو جزء يقع جنوب اسيا او في وسط اسيا الجزء الشمالي من اسيا ربما كان له تداخل مع أ و ر و ب ا أ ك ث ر من تداخله مع ا ل م ن ط ق ة العربيه ة ل ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة عبر فترات ك ب ي ر ة طبعا بنستخدم دايما مصطلح ا ل م س ي ح ي ة ا ل ش م ا ل ي ة وساعات يقول ا ل إ س ل ا م الجنوبي إ ش ا ر ة ج غ ر ا ف ي ة إ ن الجغرافيا بلا شك ل ع ب الدور ا ل إ س ل ا م خرج والفرس والروم أ م ت ا ن قويتان فتيتان لكن ا ل إ س ل ا م أ ب ا د الفرس كان ش لوم حصن كان غ ا ي ة ما هنالك ان الفارق الحاجز الطبيعي بين المسلمين وبين الفرس كان النهر عبره المسلمون فلذلك زال سلطان الفرس كسرى طبعا هو زال قبل هو هذا لما مزق كسرى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه بينما قيصر صلى ا ل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم د ه كافر و د ه كافر بس ايه ال الكفر دركات فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كسرى ان يمزق الله ملكه فكان كان من الاسباب ا ل م ا د ي ة التي هياها الله ل ت م ي ي ز ملك م ل كسر ت ز ق ملك كسرى عدم وجود ارض ج غ ر ا ف ي ة حصينه بينما الروم كانوا ا ل م ع ر ك ة كلها بره ارض الروم ا ل ح ق ي ق ي ة ا ل م ع ر ك ة كانت في الشام ومصر وبعدين راحوا استخبوا خلف أ س و ا ر القسطنطينيه أمر ر ق د امر ل ل ه أن ا ل قدره ا ل ل عز وجل أن يظل أن ا ل ص ر ا ا ع مع ل ر و موجود م إلى ق ر ب ق ي ا م ا ل س ع ر المرحلة ل ك وتعالى ل ى أربع ر م ح المرحلة ا ل ل أ و ص ر ا ع ا ل غ ض ب ل ه ز ي م ة ا ل م س ي ح ي ة في أ ر ض الشام ودخول أ ه ل ه ا في ا ل إ س ل ا م الروم كما ذكرنا كانوا مسيطرين على الشام طبعا سبحان الله ز ماكنش ا فيه حواجز بين ا ل أ ق ا ل ي م ا ل إ س ل ا م ي ه وكان يعني أ ق ص ا ه ا بحكم الجغرافيا يقولوا أ ق ل ي م الشام دا الان بيشمل اللي بيقولوا عليه الان فلسطين ا ل م ح ت ل ة والغير م ح ت ل ة ولبنان وسوريا كل دا كان اسمه الشام م ال مش لا الشام واللي المرحلة الاولى قسموها شام وحجاز ده حتى تقسمت قدرواش يقسموها في المرحلة الاولى بيحاولوا يقسموها دلوقتي يعني فيه كان ارتباطها الجغرافي قوي جدا زي مصر والعراق فالاستعمار في الاول مقدرش يقسمه بيحاول د تقسيم ي العراق اهو يعني قضى قوسين او ادنى المهم يعني فكان الروم في ذلك الوقت مسيطرين على الشام وعلى مصر ا ل م ع ر ك ة المعارك ا ل ا س ل ا م ي ة الاولى ض ا ر ت بين المسلمين وبين الروم حتى طردوهم من الشام ومصر في ف الوقت اللي كان الروم فيها لسه ف ي ئ ي ن من هزيمه امام الفرس يعني في أ و ل ا ل ب ع ث ة معلوم الانتصار ا ل ص ا ح ق للفرس على الروم اللي حتى فرح له المشركون و ش و ف ح ا ج ة ع ج ي ب ة جدا قالوا الروم أ ه ل كتاب وهم أ ق ر ب إ ل ى محمد صلى الله عليه وسلم من الفرس الفرس أ ق ر ب لمشرك العرب كلهم كفار بس هم حسبوها كده والوحي وافقهم على إ ن حتى و إ ن كانوا كفار فيبقى ولاء المسلم بمعنى إ ن كانوا لا بد ا ل م ع ر ك ة ب ي ن كافرين فيتمنى انتصار أ ق ل ه م ا كفرا فهم قالوا الفرس انتصروا على الروم والروم أ ق ر ب إ ل ي ك م من الفرس ف بالفعل حزن المسلمون لذلك ده ده الدعوة المبدأ ذاته هم فهموا فهمون كلام الكلام من يعني الكفار بتتكلم كفار الولاء والبراء حتى على نفس بره خالص إنما وتقريرها وانت دايرة من بعضهم من في نفس يعني طبيعة حتى بعض برد أقرب ا ل و ا طيب اللي انتم بتقولوا عليه اقرب هزم فبين الله ت ر ك ت ع ا ل ى انه في قدره انهم سوف ينتصرون غ ل ب ة الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبين س ا غ ل و ن في بضع س انتصر الروم ب يقولوا انتصر يعني عن س ت ة ه ج ر ي ة او ت س ع ة ه ج ر ي ة في ا ل ف ت ر ة دي استرد الروم ا ل ي زمام ا ل م ب ا د ر ة و ا ن ت ص ر ا ن ت ص ا ر ص ا ح ق على الفرس وهم في ن ش و ة النصر ده وفي وج قوتهم ا ل ع س ك ر ي ة طردتهم جيوش المسلمين فضل ا ه ت و ر ك ت ع ل ى من الشام ومصر ف ولغايه ما راحوا في ب ل د ه م ا ل أ ص ل ي ويعني ه ت ح ص ن و ا خلف أ س و ا ر ا ل ق س ط ن ط ي ن ي وسبحان الله ظلت ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة منذ عهد ا ل ص ح ا ب ة إ ل ى أ ن فتحها محمد الفاتح م ن ي ع يعني تنكسر عندها موجات الفتح ا ل إ س ل ا م ي اقول إ ن دي أ ث ر ت غضب شديد جدا داخل الروم إ ن كيف ل أ م ة يعني ليست لها كبير تاريخ في ال... كبير تاريخ عسكري تستطيع أ ن تخرج الروم من هذه ا ل أ ر ض ا ل ل بالنسبة ي كانت ر و يومنا هذا أوروبا قارة فقيرة جدا فيما يسمونه م فيما بالموالد لما تيجي تشوف تلاقي المنطقة العربية الجزيرة العربية أو ما يحازيها من الشمال إلى الطبيعية الله تلاقي العربية الجزيرة العربية فقيرة تيجي يحازيها الإفريقي سبحان هذا قارة جدا شبه أو تشوف م ص ر والمغرب العربي وليبيا م ن ط ق ة يعني م ث ا ل ي ة في كل شيء اعتدال المناخ مناخ م ت و ص ط مثلا بعض دول اوروبا يعني جنوب اوروبا اللي هم اكثر دول اوروبا اعتدالا ال ال في الشتاء بيوصل, بيوصل درجات الحراره لخمسه د ر ج ة م ئ و ي ة وسته د ر ج ة م ئ و ي ة شمال اوروبا بيوصل تحت السفر فمناخ غير مناسب غير ملائم مفيش بترول مفيش معادن لو في ز ر ا ع ة مش اي ز ر ا ع ة تنفع في المناخ البارد د ه جدا وبعدين تكفي مين ولا مين ف ق ا ر ة اوروبا طول عمرها ق ا ر ة ضعيف حتى وده امر البعض احنا الذكاء الوراثي اوروبا ل أ من ذكائهم الوراثي ضعيف متوسط الذكاء في الروم أ ض ع ف بكثير من متوسط الذكاء في العرب والفرس والعلى قبل ذاك إن نهضة أوروبا اللي بناها اليونان واليونان أصلهم هنود هذه أمور والكافر ولا ولكن وقائع نعشرنا ذاك اللي بناها يعطيها لا إيمان أصلهم للمؤمن مش دي دليل على إيمان ولا على أن نهضة كفر قد دي هذه دي مش و ا ئ ع ان ق ا ر ة أ و ر و ب ا ك ق ا ر ة ضعيف في ا ل إ م ك ا ن ا ت يعني غير معلوم على وجه ا ل د ق ة ا ل ل ي دفع اليونانيين انهم يسيبوا الهند وياخدوا الجزء الشرقي الجنوب الشرقي من أ و ر و ب ا ويبنوا فيه ح ض ا ر ة في الوقت اللي كان الروم فيها في قلب أ و ر و ب ا في ايطاليا أو دا, دا كان مركز الروم الرئيسي مليء بالجهل والتخلف ا ل ح ض ا ر ة ا ل د ن ي و ي ة اللي الروم بنوها خ ذ و ه ا عن اليونان ابتداء الحاجه ام الاختراع زي ما بيقولوا يعني مافيش كبير فرق بين نشاه الروم و ب ا ل نشاه التتار يعني شعوب ه م ج ي ة م ن ع ز ل ة عن ا ل ح ض ا ر ة بالفعل ف ج أ ة ب ع ي ش ه في حروب د ا خ ل ي ة الحروب ا ل د ا خ ل ي ة أ ف ق ل ت ه ا و أ ك س ب ت ه ا قدره على القتال قالوا طيب خلاص بدل ما ح ن ن ق ت ل في بعض نوحد بعضنا ونستولي على الجيران ب د أ و ا باليونان اللي ه م كانوا في أ و ر و ب ا نفسها وبعدين راحوا طالعين على الشام ومصر كانت ح ض ا ر ة أ و ر و ب ا ق ا ئ م ة على ما ي أ ت ي ه ا من غلال من الشام ومصر ب ل ت ا ل ي ان أ و ر و ب ا تهزم وترجع تاني إلى داخل القاره ا ل أ و ر و ب ي ة دا كان أ م ر في غ ا ي ة ا ل خ ط و ر ة عليهم وبالتالي ه م ما سكتوش يعني كما ذكرنا هذا الغضب كان غضب يعني من كل الجهات غضب ل ل ع ق ي د ة التي هزمت غضب ل ل س م ع ة ا ل ا م ب ر ا ط و ر ي ة التي ي ع نزلت ي ن في الحضيض الغضب الاكبر الارو... لو شفت الجذور ا ل ف ك ر ي ة ل ل ن ف س ي ة ا ل ا و ر و ب ي ة ل ا ق ي ه ا ن ف س ي ة ب ه ي م ي ة ح ي و ا ن ي ة م ف ر ط ة في حب الشهوات و إ ل ى يومنا هذا يعني ممكن تقول ا ل س ا س ة بيقودوا حرب د ي ن ي ة لكن الجنود ما ما او الشعب ما يقتنعش ي ل ا يقولهم الحرب دي من أ ج ل البترول انما حتى ي ق و ل ل ه م إ س ل ا م و ن ص ر ا ن ي ة ش ت ف ر ق م ع ا ه ي ق و ل ل ه م يعني عرب وروم ما بتفرقش معاهم اللي بيفرق معاهم جدا ا ل ر ف ا ه ي ة و ب اللي ت ا كانوا ه م بيتكلموا مثلا على حرب العراق اتقال كلام كتير وتقال انها حرب ص ل ي ب ي ة دي احدى العبارات اللي اتقالت كلام موجه يعني ك أ ن ه م بيخبوا كل الناس لكن القطاع العريض في الاخر عايز ك ل م ة ر ئ ي س ي ة يقولوا ن هيستفيد من الحرب دي فقالولهم لازم نحارب عشان شركات السيارات ا ل أ م ر ي ك ي ة لا تضطر إ ل ى عمل أ ب ح ا ث لخفض استهلاك الوقود ويقول واستهلاكها للوقود وبدأ الأوروبية واليابانية الوقود في رفاهي للسيارة الأمريكية طبعا السيارات الأمريكية سيارات ضخمة جداً عالي جداً. الشركات الأمريكية تحت ضغط المنافسة مع الشركات الأوروبية واليابانية عايز يخفض、الوقود. يقول له لا مش هنخلي الأمريكاني له الشركات المنافسة الشركات له لا انت طبعا جدا جدا عشت تحت مع مش ضخمة ضغط يتنازل عن ق و ة المحرك اللي هو ب ي س ت ل ز ب ه ده, ده شيء دي ط ب ي ع ة يعني عايز يسمع صوت المحرك دايما يحب كل ح ا ج ة م ف ر ط ة فقال و ا لا ح ن د ي ك نفس المحرك ا ل ا ث ن ا ش ر سلندر د و ت و ح ن ر خ ص ت ك البترول وحنروح ننهبه من بلاد المسلمين يبقى لازم تحارب عشان ننهبلك البترول ونجبهولك ف ه ذ ه ا ل ف ك ر ة فكان القضية إ ن كون إن الروم ينسحبوا من الشام ومصر دي كانت ك ا ر ث ة ب ا ل ن س ب ة للروم وياريتهم حتى قاعدين أم امنين جوه دا أ س و ا ر ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة و ا ق ف ة في موقف دفاعي كل ش و ي ة يطرحلهم غ ز و ة تلو ا ل أ خ ر ى ويبقوا هما ي ع و د و ا في حصار ف ت ر ة ط و ي ل ة إلى ينجلي الحصاب أن عنهم فبيقول الغضب دوت كان جعل القاده في أ و ر و ب ا عايزين يتحركوا لاسترداد الشام ومصر قال فبالغضب الذي كان داخل نفوس ا ل أ و ر و ب ي ي ن أ م ل ت اختراق دار ا ل إ س ل ا م لتسترد ن ما ع تدفعها ب ض ا ء حية متسامحة أميرا يمد المسلمين ي لم تمنع ملكا ولا أميرا ولا راهبا أن يمد بما أن طبعا ل و ن من ه كتب ل و م ل ل الإغريق التي أ و ا ئ كتب ا ن تحت يد المسيحية يد يعلوها ا ا ل ط ر يقول وظل الصراع قائما لم يفتر أكثر من أربعة طبعا كتب الاغريق ص ر ع أربعة طبعا قائما أخوان لم من ل يفتر كتب أكثر إ لما بعثوها للمسلمين في عهد ا ل م أ م و ن مكانش ا من التسامح كما يقول ا ل أ س ت ا ذ محمود شاكر ع ا ف الله عنه دا كان لما باعت ا ل م أ م و ن يعني الاستشراق ل و بيحكي عليه ب د أ بدري قبل الاستشراق ولو انتبه د ه ب د أ على ايد ا ل م ع ت ز ل ة اللي بدأوا يقولوا بدا أ و يرسل ناس تشكك الناس في دينهم ويخرج ناس يقولوا في كتب اليونان طرق للرب على الزنادقه او طرق للجدال مين اللي طلع دي وطلع دي في وقت ا ل د و ل ة ا ل ا س ل ا م ي ة لم تكن في ح ا ج ة ابدا لشيء من هذا اقتنع ا ل م أ م و ن ان ع ق ي د ة الناس في خطر وانه لازم يجيب كتب ا ل ف ل س ف ة الاغريقيه تبعت لملك ا الروم ر ح جمع الناس وهم المسلمين عايزين ياخدوا الكتب اللي عندنا اللي في الخزانات اللي عليها ا ل ص ب ا ه فكلهم بنعرض جاهليه لانك لا إ ز ا ي ت ف د ه م إ ل ا رجل شيخ كبير قال له ابعثها لهم ف إ ن هذه العلوم لم تدخل في أ م ة إ ل ا أ ص ا ب ه م الوهم وبالفعل ه د ه ب د ا ي ة الانهيار فما كانش إ ن ه م بعثوا كتب ا ل ف ل س ف ة ص د ق ة ولا تسامح لا هم بعثوها إ ن دي كانت ا ل م ح ا و ل ة ا ل أ و ل ى و إ ن كانت أ ت ت بقدر من الثمار لكن لم يكن قدرا كبيرا ا ل أ ض ي ة فضلت كده غضب داخلي مع رهبه ة ر ب ة انهم ينفثوا عن هذا الغضب شوف سبحان الله الشعوب اللي فتحت الفتح ا ل إ س ل ا م ي ا ل أ و ل دخلت في دين الله أ ف و ا ج يعني الشام ومصر ا لان م م س ل و ليه ل الفاتحون الاول كان معهم ا ل ق ر آ ن ومعهم السيف و ا ل س ن ا م مش انهم مقاتلين وفقط ك م ا ت ح و ل الامر في يد ا ل د و ل ة ا ل ع ث م ا ن ي ة ا ل د و ل ة ا ل ع ث م ا ن ي ة عملت فتوح ع ظ ي م ة جدا لكن ما ا ض ر ت ش تحول البلاد اللي هي دخلتها الى الاسلام لان ا ل ق ض ي ة مش سيف بس احنا اقول ق ض ي ة ان الاسلام انتشر بحد السيف دي ق ض ي ة لا تزعجنا ان ه م بيقولوا والا ه م بينشروا الديمقراطيه بتاعتهم بإيه؟ اللي يقولوا بالقنابل ل ا ل ن و و ي ة ما فين, فين الاعتراض على استبدال الان قال ك د ي م ق ر ا ط ي ة طب الفلسطينيين انتخبوا حماس قال ك لا دي دي يعني ص ل ط و ا عليهم من بني جلدتهم من يقتلونهم لما دافعوا عن نفسهم وقتل ما ه م كان و ا هما اللي بيتقتلوا يا اخواننا عيب كده وميصحش ا و ت ط ل ح كل الاطراف و ق ف ة تتفرج وبتقول كلام من طرف اللسان كده هذا يضر القضيه、ولازم. اول ما حماس بقت هي ا ل م س ي ط ر ة بقى ان الكلام ده إ ر ه ا ب و إ ج ر ا م و إ ز ا ي الاقتتال الداخلي دي فتنه ة ي الفتنة ما جاتش غير لما هم عرفوا يصدوا عن لما غير هم يصدوا نفسهم دل... ويبقى بقى إيه؟ كل الدنيا تقاتل الخارجين عن فمساله كل ال... ا ل د ن ي ا ت ق ا ت ل ل ا ا خ ر ج ي ن عن ا بحد سيفدي ق ض ي ة ليس من م ص ل ح ة احد ان يتكلم فيها لانه عبر التاريخ لم تقم ا م ة الا ب ق و ة لكن الفرق هل ا ل ق و ة فقط في تاريخ المسلمين وجد فتره كالفتوح ا ل ا س ل ا م ي ة فتوح ع س ك ر ي ة فقط تقريبا ما امات نقدرش نقول عمرها ما كانت سيفه فقط لكن تقدر تقول التوغل العثماني في شرق اوروبا كان من هذه ا ل ن و ع ي ة وبالتالي ب س ر ع ة لما حصل انهيار رجعوا وصحيح ب ق ي ة اثار ط ب شوف ا ل ب و س ن ة والهرسك مثلا بعد انسحاب العثمانيين من اوروبا وتغير الحكومات إ ل ى حكومات ن ص ر ا ن ي ة ثم حكومات ش ي و ع ي ة ثم حرب إ ب ا د ة ج م ا ع ي ة ومازال ا ل إ س ل ا م موجود بفضل الله ت و ر ك و ت ع ا ل ولكن ليس ب ا ل ق و ة التي وجدت في الفتوح ا ل إ س ل ا م ي ة الاولى أ و ل ى ل ف ت ح ا إ س ل ل ل ا ا م ي ة أ و كان يقوم بها ا ل ص ح ا ب ة والتابعون ف ك ا ن ت القضيه الـ الـ الـ الـ يعني اللي يراهم فقط يوقن أ ن هؤلاء على الحق ب ق ض ي ة في غ ي ه ا ل خ ط و ر قدر الله ت ا ر ك ت ع ا ل ى أ ن أ و ر و ب ا لا تفتح في الفتوح ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل أ و ل ى ل أ ن من قدر الله عز وجل ان ط ب ق أ و ر و ب ا مناوئ ل ل إ س ل ا م إ ل ى قرب قيام ا ل س ا ع ة ولذلك أ و ر و ب ا اتفتحت امتى ا ف ت ح ت في العصور ا ل م ت أ خ ر ة لم يتمكن ا ل إ س ل ا م منها التمكن الذي تمكن منه في مصر والشام وبالتالي المجرمين ب س و ع ه العقبات المهجر أ و غيرهم اللي بيظنوا ان ت ج ر ب ة الاندلس ممكن تبقى في مصر أ و في غيرها لا ا ل أ م ر مختلف تماما مصر دخلت في ا ل إ س ل ا م مع دخول ا ل ص ح ا ب ة ا ل إ س ل ا م وبقى معظم أ ه ل ه ا مسلمون ودول تعلموا ا ل ق ر آ ن وتعلموا اللسان العربي فصاروا مسلمون ع ق ي د ة عرب لسانا وصر تاريخ اي هذا قبل ممحي من الذاكره م ن اللي جاب التواريخ اللي قبل الاسلام الحمله الفرنسيه ربما الامر يختلف ش و ي ة عن اوروبا اللي كانت في وقت من الاوقات اتفتح شرقها وغربها الاندلس في الغرب ك ا د و ل ة ا س ل ا م ي ة والعثمانيين في الشرق ك د و ل ة ا س ل ا م ي ة ولكن مع ذلك لم يكن الاسلام متمكنا التمكن الكامل مع حروب ا ل إ ب ا د ة ا ل ج م ا ع ي ة ا ل م ع ر و ف ة اللي تمت يعني في لما عادت ا ل ن ص ر ا ن ي ة في ا ل أ ن د ل س أ و في شرق أ و ر و ب ا كانوا عارفين انهم صعب جدا يقتلع ا ل إ س ل ا م من القلوب ف ق ت ل و ا و س ف ك ا ل د م ا ء م ع ل و م حاكم التفتيش وغيرها ف ل الصراع م م من استمر ه ده يعني غليان داخلي أ و ر و ب ا تعيش ح ا ل ة من الغليان الغليان دوت ربما أ ث ر على يعني ما عرف فيما بعد بعصر ا ل ن ه ض ة في أ و ر و ب ا ب د أ م ح ا و ل ة إ ص ل ا ح الدين ذ ل ك البروتستانت حبوا يقول لك ليه الناس بيسيب ا ل ن ص ر ا ن ي ة وتدخل ا ل إ س ل ا م الان ا ل ن ص ر ى بيحاولوا ينفوا اثر ا ل إ س ل ا م على البروتستانت مع ان ده يعني شابت بما لا يدع م ج ا ل ا للشك ف ب د أ يقول ا ل ن ص ر ا ن ي ة دين خ ر ا ف ة دين رابط الناس ت أ ل ي ه للبشر ما تقولش ت أ ل ي ه ا ل أ م ر لا يقتصر على ت أ ل ي ه عيسى و أ م ه ع ل ي ه م السلام لا ده ت أ ل ي ه ا ل أ ح ب ا ر والرهبان يفوق عندهم ت أ ل ي ه عثرهم ما يصليش إ ل ا معاهم بيعتقد عصمتهم يبدلوا يحرفوا يغيروا كل ده حقوق لهم ف ب د أ البروتستانت يحاول يعمل إ ص ل ا ح ح ر ك ة ا ل إ ص ل ا ح الكنسي ل م اللي ب ي ق و و ا ع هما ا النتج عنها ذ ه ب ث ل ث ب ت د ي ن من به كثير د و ل أ و ر و ب ا ا ل ل ي ه و ا ل البروتستانتي م ذ ه ب وهو ا ل أ ك ث ر شيوعا في أ م ر ي ك ا المذهب د ه كان بيحاول يقول نعمل التعديلات اللي تخلي بينهم يعني يقترب من دين المسلمين لكن هما ض ط ر و ا يفرملوا بعد ف ت ر ة ل أ ن ه لقوا ان كدا ما فيش ف ا ي د ة يبقوا مسلمين يبقوا ناصر يعني شالوا ش و ي ة حاجات زي مساله ع ص م ة البابا معندهمش ا اصلا ح ا ج ة اسمها بابا في البروتستانت ما فيش يعني ر أ س ي ر أ س ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ب ر و ت س ت ا ن ت ا ن ي ة في كل العالم ما يعني كتير في النهاية اضطروا يوقفوا كان بداية من لكن كان تحرروا حاجات اضطروا ده إ ن أ و ر و ب ا تفوق من ا ل خ ر ا ف ة ع ش ا كدا قلنا ا ل خ ر ا ف ة في العقل ا ل أ و ر و ب ي خ ر ا ف ة معشعشه فيه ك ا ن ت م ن ع ا من التقدم طبعا في الدين حدث ولا حرج وفي الدنيا كمان م س أ ل ة كذبت إ ن المجامع الكنيسيه بيحل فيها روح القدس قال ل ه طيب روح القدس ممكن يفتيكم في في ا ل ص ن ا ع ة في الفلك قالوا يفتينا في الحاجات دي طيب ا س أ ل و ا كده علماء الفلك م ح ت ر ي ن ا ل أ ر ض م س ت و ي ة ولا ك ر و ي ة قالوا خلاص ه ن س أ ل ه كان ساعتها ا ل ر أ ي ا ل أ ك ث ر شيوعا عند علماء الفلك مستوي ة قالوا الروح القدس والمستوي خلاص بعد بقى الأكثر كده بقى ا ل أ ك ث ر شيوعا عن ا ل م ق ط و ع بينها ك ر و ي ة طيب الروح القدس كذاب ولا هم اللي كذابين قالك لا العلماء دول هم ا ل مهرطقين ز ن ا د ق ة يتحرقوا بالنار د ه اللي حصل في أ و ر و ب ا ان دول من كذبهم خدوا كل النظريات ا ل د ن ي و ي ة وقالوا هيا دي وحي ما هم بيجيهم الوحي على طول فيما يزعمون طيب لما ثبت كذب هذا ا ل أ م ر ف ب د أ و ا يعادوا العلم و د ه اللي ناشا الصراع بين الدين والعلم بالدين خرافي وعلم متغير مفيهوش ثوابت يبقى لكن الدين الحق هو الثابت يبقى العلم يقاس على الدين الحق أ م ا ا ل خ ر ا ف ة هي خ ر ا ف ة ابتداء ع ر ض ه الدين الثابت الوحي من عند الله يبقى ده أ ك ي د أ ن ه ا خ ر ا ف ة ع ر ض ه العلم التجريبي والله العلم التجريبي أ ص د ق منها حتى لو كان عرضه للتغير هو أ ص د ق منها ل أ ن ده ناس ك ت أ ع د ه تخترع وتكذب وكانت واخده علم التجريبي في طوره ا ل أ و ل ونسبته إ ل ى الله عز وجل فلما يجي علم تجريبي متقدم يبقى أ ص د ق من إ ي ه من هذا الكذب و ذ ي ا ل ق ض ي ة اللي العلمانيين في بلادنا ش عايزين يعترفوا بيه يقولك عايزين يصدروا نفس ا ل م ع ر ك ة اللي حصلت في أ و ر و ب ا صراع بين دين خرافي وبين العلم في ا ل آ خ ر انتصر العلم ق ا ل و ا خلاص يبقى الدين ش ل و ه خالص وبعدين لقوا الدنيا حتبوظ ف ق ا ل و ا طيب خلاص خليه محصور ج و ا دور العباده طيب احنا ن ان دين مسلمين هو الآخر دين ا الله الأمر فبيحاول الآخر خرافة جوا المسجد ما بفضل يثبت مفروض ليس كذلك يلاقيش هو يحصر يقوم يستعير خرافات ا ل ص و ف ي ة ع ش ا ك ذ ا ل ن ا دايما العلمانيين هما ل ل ي ينبشوا وراء خرافات ا ل ص و ف ي ة ويردوا عليها ويقولوا انتصرنا على الدين وعلى ا ل أ ص و ل ي ة ط ب ايه القضيه انت انتصرت على دين خرافه ة كيف يمكن أن يعد ان ذ ا الكلام على الحق على وبالتالي مين اللي فتش على فتوى لدا و ك ل م ة م د ر ي ة في كتاب دوت العلمانيين اللي لقوا ان هما ف ل س و ا عمين طول عمرهم ماسكين ا ل ك ر ا ي د والمجلات طيب بيعملوا ايه فيها يقولوا اللي المتطرفين اللي في الزوايا والخبايا الدنيا كلها لفظاهم والدنيا كلها م س ت ن ي ر ة مفيش غير ا ل ش ر ذ م ة القليلون دول ومش ا ل ش ر ذ م ة القليلون دول خدوا يعني يقول واحد عالميه من ا ل خ ر ي ط ة ا ل إ ع ل ا م ي ة ف الناس كلها تستنى الواحد ع ا ل م ي ة دي عشان يسمعوا للشيخ فلان أ و للشيخ فلان مع إ ن ه م في التطبيق م ت أ خ ر ي ن يعني هو, هو بيسمع ا ل أ غ ن ي ة وحيجيب ا ل م ح ط ة اللي فيها الشيخ اللي حيوصل على ا ل أ غ ا ن ي يقول حرام بس عايز يسمع الحق ل أ ن ده لما قال حرام قال الدليل كذا والحديث كذا وقول, كذا وقول الصحابي ن كذا الناس عايزه تسمعه وتستريح يبقى عارف نفسه هو صح ولا غلط العلمانيين ذهلوا يعني انت طالع ت ق و ل ل ل ن ا س عشتكم كلها حرام والناس عايزه تسمع ب ر ض ه يعني أمال أمال لو ا ل ع م ل ي ة فيها تساهل ش و ي ف إ ذ ن ف ي ن الادعاء ان الدين محصور في الزوايا والخبايا لا ده ممكن يكون قدروا يفسدوا اخلاق الناس من ن ا ح ي ة التطبيق لكن مازال اللي بيوصل للقلب والعقل هو الحق وهما ل ل ي قاعدين في الصالونات ا ل ث ق ا ف ي ة زي ما بيسموه ي ع و د و ا ش و ي ة ب ي س م و نفسهم مثقفين ي ع و د و ا على قهوه زي ما كان نجيب محفوظ يسميهم الحرفيش ي ع و د و ا وهو بيقول يعني محدش اتهموا الحرفيش يجتمعوا ل ا ز م الحشيش و ي ت م ز ج و و ت ك ل م و ا في الثقافه هيا دي ا ل ث ق ا ف ة ماذا ييجوا بقى في التلفزيونات صالون ثقف فلان وفلان وفلان يقعدوا يقولوا الفاظ يفضل انها تكون مش م ف ه و م ة وعالم الميتافيزيقا و م ا ا ل م ا د ة والعقل الجمعي العربي والعقل الجمعي المصري والتطورات التي اصابت مش عارف ايه وكل في النهاية هو اعتبروهم والمضمون النهاية الناس المصطلحات في يعني حاسب ان اغراض ان الناس كده ب يقولوا للناس ابعدوا عن الدين لو بعدتوا عن الدين حتى تتقدموا لا ده فوجئ ان ا ل م س أ ل ة مش حيقدر حتى ي ج ذ ب ويقول الزوايا والخبايا آه صحيح بقت في ز ا و ي ة ا ع ل ا م ي ة ص غ ي ر ة بتقول ان الناس بتسمع لصوت الحق فلازم يخترعوا م ع ر ك ة و ه م ي ة يعلنوا فيها انتصارهم ا ل ص و ف ي ة ه م دايما الايه زي الافلام الامريكيه ة تربية ما ا دلت و ح التربيه ا ل ا و ر و ب ي ة ا ل ا م ر ي ك ي ة ان انت لما ت ز ن ق قدام الكاميرات يجيب واحد يجيب م ي ت واحد يضربهم ويقضي عليهم منزلش ا على ن ق ط ة ع ا ل ي دي ا ل ع ق ل ي ة ا ل ا و ر و ب ي ة اللي في الخيال الاوروبي سواء كان واقع او غير واقع اي م ع ر ك ة لازم يجيب خصم سهل ذلك يقولك ل الحروب طول عمرهم ي خ ا ف و ي ح ا ر ب طيب وبعدين لما ب د أ يبقى عندهم سلاح طيران قوي وسلاح ب ح ر قوي قال لك بس كده ممكن نحارب طيب هيحاربوا في ا ل ص م ا ل وده حصل فعليا الصو... يعني ناس ممكن تلاقي ل و ا ح د منهم يستخبى و ر عود قصب من... من رفعه طيب يعمل ايه لازم تمهيد ضربات ج و ي ة وتمهيد ضربات من البحر وفي الاخر يدخل مدجج بالسلاح يتمشى إ ن م ا حرب غير كده لا دي ا طب... ل ع ق ل ي ة ا ل أ و ر و ب ي ة ا ل أ م ر ي ك ي ة لازم يجيب خصم سهل ي... يفترسوا افتراسا ما يعرفوش ي ح ر ب و حرب ف فك... ي حتى الحرب ا ل ف ك ر ي ة ما يعرفوش ما بالتالي تيجي تقول ه ا ل إ س ل ا م يقولك اه مش ا ل إ س ل ا م الدلويش اللي... اللي... بت... ل ب ت ع دول استبنا انا نرد عليه يا عم لا مش دول اه مش ا ل ت ا ن ي ن اللي بيحرموا الكهرباء والميه طب مش دول لا ما فيش حد تاني خلاص احنا أ ن ه ي ن ا على كل ا ل إ س ل ا م ي ي ن و ق ض ي ن ا عليهم و أ ح د ش فيهم له ح ج ة يتكلم ط ب في غير كده في ناس غير كده ولا لا مش موجودين ط ب اللي غير كده لو مو بدك ب ي ت د ع م شوف مثلا عمرو خالد يعني ربنا ي ه د ي ن ق د م لهم كل اللي هم ع ا ي ز ي ن بس مازال لو يعني العلمانيين ا ل ق ر ح يمكن ا ل س ا س ة الغربيين مرحبين جدا لان الساسه بيضطر يوزنها لكن العلمانيين يقولك لا احنا لو رحبنا بده اعترفنا ان في فريق ديني انتصر يعني تخيل ان العلمانيين الساسه ال الامريكيين بيكرموا ع م ر خالد عشان دوره في, في نصر ثقافه السلام و ب ه م لما ي ه هو لو اعترف ل أ ي حد ب ي ك ل م باسم الدين ان ده كده صح يبقى هو عليه ان يترك مهنه واحد منهم ر س ا مكر كتير جايب ا ل ص و ر ة اللي دايما هما يصوروا بيها الملتزمين ا ل ل ح ي ة ب ط ر ي ق ة م ع ي ن ة م ن ف ر ة و ا ل ط ر ي ق ة ا ل م ع ر و ف ة دي وبيكلم زوجته في الكركاتير ان د ا بيقول لزوجته بالك يا ت ف ي د ة لو انا لبست ب د ل ة اخر س ي ا ك ه وحلقت دقني ولبست ب د ل ة اخر س ي ا ك ه و ك ر ف ض ت ع ل ى ا ل م و ض ة وسرسعت صوتي شويه ة ادقى د ك بقيت معتدل يعني عايزه هو هو يعني لديه اتخيل عايزين معتدل حتى العمر عمر خالد مش مقبول خالد ده خالد الدول هو هو هو ليه لا يعني هو مش عايز حد هو عايز بس اللي هما الخصم ل ل ي هما ا اللي هو اختاره الخصم السهل جدا لو ي ق د ر يفترسه اي خصم يعني عنده قدر من ا ل ح ج ة يشترك معه في قليل او في كثير من لا مش عايز فهو ب يعني ق و ل ي هو كان الرجل ده مش هيرد على ع م ر خالد ده هو هيقول ع م ر خالد هو, هو هذا المتطرف بس متنكر وما دام احنا ردنا على المتترف ده و اللي بيحرم النور والميه وايه ما ردنا على ا ل عمرو ل ا خير ه نفسه على الجميع ولن يكلف عناء ان ي على أحد يتكلم احد باسم المتحجرين الدين تسلم المتدين للدين ان ان هو صورة الخص تحجر اكثر يجب في تفرض على صورة انت حفظها تعال ى يعني كما لو كان مثلا عارف ساعات ا ل أ و ل ا د الصغيره في اللعب تيجي ل ع ب ة انت تلعب ل ع ب ة غير م ت و ق ع ة يقولك لا انت ش ط ل ك ر ة جامد طب ما هي ل ع ب ة ا ل ل ع ب ة فيها يقولك لا ده ماينفعش عيد ا ل ل ع ب ة تاني هو بالظبط انت كده خليت باللي هو عارفه مش مهم انت اتبعت قواعد ا ل ل ع ب ة ولا ما اتبعتهاش فهو مش ميعرفش يرد غير على ناس مغرقين في ا ل خ ر ا ف ة او مصادمين ل ل ح ي ا ة الدنيا م ص ا د م ة ف ج ة عشان هو يبقى ر ض و د ه ع ب ا ر ة عن س خ ر ي ة واستهزاء غير كده مفيش المهم احنا بنقول ان الغرب كان مغرق في ا ل خ ر ا ف ة الصراع الاسلامي في الواقع خلاهم يفوقوا ش و ي لما فاقوا على الصعيد الديني حاول ديننا نخلي حاولوا يخلوا دينهم قريب من دين المسلمين انهار ودي س ن ة ك و ن ي ة البناء لما تيجي تصلح أ س ا س ه هيتهد و ه م أ د ر ك و ا الكلام ده كويس ا ل أ س ا س مينفعش ا يتصلح لازم تهد خالص وتبني عشان كدا ه ل ل د و ة ا ل أ م ه ا ل إ س ل ا م ي ة بفضل الله تظل أ م ة يعني ممكن تنام مش ممكن. ما تموتش بفضل الله بفضل ولو نامت تقوم في وقت مفيش و ذ ي لان اساسها ثابت الحضارات ا ل أ خ ر ى هو دقاتي بيقولك ل ايه ان ا ل ح ض ا ر ة ا ل غ ر ب ي ة هي ن ه ا ي ة المطاف الحضارات صراعات عبر التاريخ أكثر من حضارة لغاية ما الحضارة الأوروبية القمة حصلت وصلت إلى عبر أكثر وتعقبت من ف ا ل ح ض ا ر ة ا ل أ و ر و ب ي ة هي ن ه ا ي ة التاريخ وده كلام يعني واضح ك ذ ب جدا ل أ ن ا ل ح ض ا ر ة ا ل أ و ر و ب ي ة بلا أ س ا س فازاي تولد ن ه ا ي ة التاريخ ا ل ح ض ا ر ة ا ل أ و ر و ب ي ة عشان يجي يعدل فيها ح ا ج ة تنهار شوف كده الدول ا ل س ي و ع ي ة جيهم يعدلوا فيها ث ن ا ن ه ا ر د دي قائمة على غير أساس ده نفس ا ل أ م ر دين النصارى لما جيهم يعدلوه الدين بالذات لا يقبل التعليل إ ز ا ي انت تقول ده دين الله وبعدين تعدله ودي خ ط و ر ة ب ر ض و م س أ ل ة ا ل ا س ت ن ا ر ة والاعتدال و ا ل ع ص ر ي ة اللي ع م ل ي ن يروجوها عند المسلمين كل الكلام ده ممكن يحمل على معنى حسن تدرك الواقع وتطبق الشرع على الواقع ده شيء مطلوب بس مسموش تغيير للدين ده انت بتطبق احكام الدين على ما يناسبه من وقائع لكن ه م عايزين يوصلوا ب ا ل د ر ج ة اوسع من كده ليه هو بيصدرلك ت ج ر ب ه ا ل ف ا ش ل ة عمرك ما تلاقي اوروبا صدرولنا ت ج ر ب ة ن ا ج ح ة ا ب ل ا ت ج ر ب ة ا ل ل غ ة ا ل ع ا م ي ة أ و ر و ب ا جاء في عصر ا ل ن ه ض ة لما لقوا انهم مهزومين من المسلمين كانت ا ل ك ن ي س ة مصره على نصر ا ل ل غ ة ا ل ل ا ت ي ن ي ة وكان في لهجات م ح ل ي ة ك ت ي ر ة جدا فهم اخدوا قرار متسرع ب أ ن إ ي ق ا ف العمل ب ا ل ل غ ة ا ل ل ا ت ي ن ي ة وان ن كل إن كل شعب داخل اوروبا يتكلم ا ل ل غ ة اللي هو اختارها عشان نتحرك ب س ر ع ة مايبقوش كل ح ا ج ة م ر ت ب ط ة باللغه ة اللاتينية الام ل ن اللاتينيه ر اوروبا د شديدة ة معاناة بتعاني شوف ا ا ا ت ح د ب هم قدركوا ان لابد من ل ح ا ما ا د ت ل ق ا ل م ت ت الاتحاد ج ا ا ل و و ر ب تلاقي مكتوب ل ي ع الام ا ت ع ل ي م ت ث ل اللغة ا كذا صنعة بتنشر في بقى البديل ل ل و ح د ة عشان يثبت ان دي ح ا ج ة بتنتمي الى اوروبا ككل فبقى مفروض وبقى هنا انت هنا لو بتصنع ح ا ج ة عايز تصدرها اوروبا يقولك عشان اقبل دخولها اكتبلي بكل اللغات ا ل م ع ت م د ة لدى الاتحاد الاوروبي ده هو هنا بيحاول يستدرك ا ل خ ط أ التاريخي الفج بالغاء ا ل ل غ ة ا ل ل ا ت ي ن ي ة ا ل أ م وتشجيع اللغات ا ل م ح ل ي ة بينما هو عمال يصدلك الغاء ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة الفصحى واعتماد ا ل ل غ ة ا ل ع ا م ي ة لكل شعب يبقى هو بيصدلك ت ج ر ب ه الفشله فقط ت ج ر ب ه اللي هو اكتشف انها ضرته سواء طبقها او ما طبقهاش يعني سواء اكتشف بدري انها م ض ر ة فمش عايز يطبقها او طبقها وهو ب يعاني منها الان ا ل ع م ل ة عرف يعمل ع م ل ة م و ح د ة لكن ا ل ل غ ة صعب جدا د ل و ق ت يعمل ي ل غ ة م و ح د ة فالبديل ان هو طبعا ده بديل اعلامي اكثر منه حقيقي ل ل د م ج الحقيقي عايز ل غ ة خطاب و ا ح د ة م ا ذ ا ل بفضل الله تبارك ت ع ا ل ى ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة الفصحى بتمثل قاسم ش ت ر ك بين كل المسلمين انت دلوقتي وانت في مصر بتكلم د ه حتى مع شيوع التسجيلات ا ل ص و ت ي ة ووجودها على مواقع م ث ل انترنت م ب ذ و ل ة لكل احد في العالم بدات ما تعتادوا الناس الخطباء والمدرسين من استخدام ا ل ل غ ة العاميه يمثل م ش ك ل ة تسمع ا ن ت تبقى مندمج جدا مع شرح ما وتلاقي ك ل م ة افسدت عليك الشرح وممكن في الاخر تلاقيها ان الشيخ كان ب ي ه ذ ر ك ل م ة مش م ؤ ث ر ة شوشرت عليك ها انت دي م ؤ ث ر ة ولا مش م ؤ ث ر ة شوف اد ايه الكلام لكن يبقى على الاقل الكلام المكتوب بيتكسب يسري في العالم الاسلامي كله ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة عامله و ح د هو ا ل آ ن مش قادر يعمل كده بيفضلك ا ل ل غ ة ا ل ع ا م ل ف ا ل ت أ ث ر ا ل م ر ح ل ة ا ل أ و ل ى من مراحل الصراع اللي ب د ا ي ة أ ث م ا ر ه ا ل إ ص ل ا ح الكنسي اللي نتج عنه انهيار الدين النصراني في أ و ر و ب ا بالكليه ا ر أ ف ت ح المجال أ م ا م علوم الدنيا اللي هو كان كابس على ن ف س ه اللي هو كان م ن ع ه ا ف ب د أ فعلا عصر النهضه ة في أوروبا يعني ة له ح ا في ج اوروبا انه جوا مساحة ا ح تاني ويقتلوا بعض تاني على ثروات محدودة والعل ده حصل بدرجة في الحرب ا ل ع ا ل م ي ة ا ل أ و ل ى الحرب ا ل ع ا ل م ي ة ا ل ث ا ن ي ة فيما بعد ولذلك يعني أ و ر و ب ا مش ممكن تاخذ قرار اختياري انها ترجع جوه حدود أ و و ر ب اوروبا تاني لأن ترجع ج حدود و أ تاني يعني يفنوا بعض ولكن هو ممكن يقول تواجد عسكري ولا تواجد ثقافي هو ده الكلام الحاصل ان بعد الحروب الفتوح ح ر و ب ا ل ا ل ا س ل ا م ي ة الاولى اللي طردتهم من مصر والشام ب ق و ا جوه حدود اوروبا عندهم دافع قوي جدا عايزين يخرجوا قبل ما يفنوا بعض و ت ق ا ت ل و ا على ثروات م ح د و د ة عايزين يمنعوا انتشار الاسلام جوه اوروبا لانهم لاوا ل ل ه الشام ومصر الاسلام انتشر فيها بهذه ا ل س ه و ل ة فبدا أ ي م ن ع و يصلح ح ا و ل ي دينهم في نفس الوقت منذ ذلك التاريخ و ا ل أ ك ا ذ ي ب حول ا ل إ س ل ا م يعني هناك أ ج ه ز ة م ت خ ص ص ة لنشر أ ك ا ذ ي ب حول ا ل إ س ل ا م وحول دين المسلمين ل غ ا ي ة ما يعني أ و ر و ب ا حصل لديها قدر يعني ب د أ الميزان ي ع ن ي ي ح ت ل يعني حصل لدى اوروبا دافع قوي ر غ ب ة ق و ي ة ا ل سلطان الدين ب د أ ي ت ق و ض مع انه كان لسه موجود لما ت ق و ض هذا السلطان سمح للعقل البشري الاوروبي انه يبدع و ذ ي ق ض ي ة البعض الان بيقول الابداع إ ب د ع ا ل إ في ظل الفترات ا ل ث ل ف ي ة اللي بيسود فيها ث ق ا ف ة ث ل ف ي ة في بلاد المسلمين و ا ل إ ب د ا ع في ظل ث ق ا ف ة م ت ح ر ر ة كان أ ي ه م ا أ ك ث ر ق ل الاجابه و ا ض ح ة جدا ا ل إ ب د ا ع عندما تسود ا ل ث ق ا ف ة ا ل ث ل ف ي ة كان إ ب د ا ع مثمر على المستوى الديني كتب تفسير كتب حديث علم ا ل أ ص و ل اللي هو إ ل ى ا ل آ ن ذره من ا ل ذ ر نحن ن ق و ليه علم الأصول ل ل أ ن ه إ ن ت ا ج بشري الجهد البشري فيه عالي فلو عايزين يتكلموا على إ ب د ا ع يشوف إ ب د ا ع علم ا ل أ ص و ل ده إ ب د ا ع علم الاجتماع اللي الأصول التاريخ الفقه علم على على بتطبيقه هو أخو علم الأصول بس بتطبيقه على التاريخ مش بس و إ ز ا ي إ ن علم ا ل أ ص و ل ولد علم الاجتماع و إ ز ا ي هما خدوا ا ده وخدوا ده بعد كده في أ و ر و ب ا حتى ا ل علم الرياضيات والجبر كل د و ت كان في فترات بتسود فيها ما يسمونه ب ا ل ث ق ا ف ة السلفيه ث ا ي ة في العصر ب ي ت س اي ل ف أي الفترات كان ا ل إ ب د ا ع أ ك ث ر حسب هو عايز إ ب د ا ع من أ ن ه نوع طبعا د ه بيبقى في ذهنه ا ل إ ب د ا ع هو الفن والفن عنده حتى حتى ا لما ف ن ل قيل للفنانين لعلماء ا ل ز خ ر ف ة إ ن رسم ذوات ا ل أ ر و ا ح حرام شوف اللي هو معروف ا ل آ ن بالزخارف ا ل إ س ل ا م ي ة فن في ق م ة الرقي انواع ل أ الرسومات ا ل ه ن د س ي ة ا ل ع ج ي ب ة و ه ش و ف سبحان الله ا ل أ م م ا ل ت ا ن ي ة كان الفن عندها رسم الصور ا ل ع ا ر ي في الرومان واليونان ما يجي الناس يقولك انتو بتحرموا الفن معقدينها ليه طب شوف حتى التطبيق شوف التطبيق أ ث م ر ايه ليه المسلمين كانوا أ ك ث ر خ ب ر ة في علوم ا ل ه ن د س ة لان هما ل ل ي اخترعوا الاشكال ا ل ه ن د س ي ة ا ل م ن ت ظ م ة المربع و ا ل م س د ث والمثمن والنظريات ا ل م ت ع ل ق ة بالاشكال الهندسيه ة ن يقعد هو يرسل عارف إن دي حط دي ودي تطلع نص دي ودي ربع دي وهكذا يقوم يطلع رسمة اللي انت بتشوفها دلوقتي عشان حتى لو انت درست النظريات دي تقعد تقول حتى اللي سمم الرسمة دي طابق عارف تطلع ربع عشان تقعد كده درست هو وهكذا بتشوفها لو تقول رسمة الرسمة سمم ان انت انت نص حط حتى حتى كشكل متكرر كده جابوا ازاي هو ده ابداع والابداع دوت حتى لو قلت ان هو ه مش مفيد ليس مضرا ولكن في الواقع افات م ن ا ل ا م ة ا ل ا س ل ا م ي ة تميزت في هذه العلوم م الله تبارك وتعالى يعني عليم حكيم معا ما ترسموش للناس ولا اكتبوا اللاقف الرس يعني نفسه موهبة دي ا ل ا ط ر ك على ن ه ا ي عن ذلك ومع هذا ا ل ح ض ا ر ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا م ت ز ت فن متميز جدا الفن ده حتى انت بتقول مش ي م ن ا ح ي ة ج م ا ل ي ة شكله جميل جدا لا غير انه ن ا ح ي ة ج م ا ل ي ة أ ث ر ى ا ل ا م ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل م ه م المرحلة هنا قرون الأولى دي أربع اوروبا بتغلي جوا بتحاول تصلح لكن اصلاح ليس ي على ن ي ع القدر المطلوب لكن في الاخر اخدوا قرار قبل ما ياكلوا بعض بقى اربع قرون كانوا ك ف ا ي ة يحصل عندهم انفجار اللي هم بيسموه الانفجار السكاني ا ن ف ج ا ر السكاني دي م ش ك ل ة ا و ر و ب ي ة ليست م ش ك ل ة في بلادنا والانفجار السكاني د و ت هو اللي خلاهم ي ت ج ر ؤ و ا بعد اربع قرون من الخروج من الشام ومصر انهم يرجعوا عايزين ياخدوها تاني في الحملات الصليبيه ة م لما الحمر يوم الماء رفعين لانتصار اربع قرون بعد يعني وبعدين ألعب الصليب للصليب دي اللي قال لك الحيوانات بيقولوا نكتة وبعدين الحمر ضحك تاني النكتة نكتة حسوا قال لك شبه ضحك فلو ا ل أ م ر غيره على الدين غيره على الدين ا ت أ خ ر ت أ ر ب ع قرون لا هي ا ل ق ض ي ة طبعا كان فيه غ ي ر ة بلا شك على الدين الذي يؤمنون به ولكن مع جبن وهلع ا ل ل هم شافوه حصل تطورين ت ط و ر ا ل أ و ل ان هم رصدوا ان المسلمين ليسوا على م كانوا عليه في القرن الخامس والسادس الهجر ودا ب ر ض و بفعل يعني ربما ما كانش اوروبا هي اللي ل ه ا ضر كبير فيه كان الفرس والاوروبيين يعني ايه يعتادون س ر ق ة جهود الغير ما قلنا اصلا اوروبيين س ر ع و ا جهود اليونان في ا ق ا م ة ا ل ح ض ا ر ة ا ل ا و ر و ب ي ة القديمه حتى في الحرب مع المسلمين هما قعدوا جوه اوروبا خايفين جبناء ما بيعملوش ح ا ج ة ل ق ا ان الفرس نشروا التشيع نشروا التصوف رصدوا ان المسلمين دول مش هما ل ل ي حربوهم أول、أمر. فخلص مرة اول ه د ا ف ر قرار بالحروب、الصليبية. القرار كان نتيجة رصد س وخدوا ده الصليبية كان ا دقيق ل نتيجة أن مره س ليسوا ل ذلك الوقت ليسوا هم الذين م هم ي في ن ط د و م من نصر والشيء دي ا ل م ر ح ل ة ا ل ث ا ن ي ة مرحلة يقول للأستاذ المرحلة الثانية للأستاذ تشاكل محنون صراع الغضب المتفجر المتدفق من قلب أ و ر و ب ا مشحونا ببغضاء جاهله عاتيه ع ن ي ف ة م ك ت س ح ة م د م ر ة س ف ا ح ة للدماء سفحت أ و ل ما سفحت دماء أ ه ل دينها من رعايا البيزنطيه م من قلب أوروبا من روما الروم جايين بجد أوروبا اللي قلب ودول شرق أ و ر و ب ا دول فيهم يونانيين وفيهم أ ع ر ا ق أ خ ر ى خدوهم في السكه لما ه كما ذكرنا أ م ه ه م ج ي ة والحرب حرب أ م ه او شكت على ا ل م ج ا ع ة فاخذوا ب ل م ر أ في طريقهم ا ل دول أ و ر و ب ا ا ل ش ر ق ي ة فقال أ ر ا د هؤلاء اختراق دار ا ل إ س ل ا م وذلك عهد الحروب ا ل ص ل ي ب ي ة الذي بقي في الشام قرنين ثم ارتد خائبا إ ل ى مواطنه في قلب أ و ر و ب ا طبعا برضو الرصد ا ل ض ق ي ق لحرب ا ل ص ل ي ب ي ة لازم تتوقف عند ه ان الحروب الصليبيه عدد قرنين من ا ل ز م ن يعني في جيل مات ومشي خ الجيل ص و ت ا ن ي اللي ج ي دوت ا ل ل كان بلغ قمه نضجه في عهد صلاح الدين رحمه ا لكن ل ل ه هو ماكنش بيه ا ل ب د ا ي ة لا ا ل ب د ا ي ة طبعا ا ل ش ي ع ة كانوا هما ا ل مسيطرين على مسرح ا ل أ ح د ا ث في مصر والشام والعراق فتن ودسائس وانحراف ل ل ع ق ي د ة وجود الخرافات اللي تخلي دايما الاوروبيين يحسوا ان ما فيش فرق ما فيش م دام المسلمين ا ل آ ن غارقين في ا ل خ ر ا ف ة يبقى الامور قربت من بعض د ه اللي كان حاصل وكان ا ل ش ي ع ة وصلوا في يعني اوائل ا ل م ئ ة ا ل ر ا ب ع ة من ا ل ه ج ر ة إ ل ى س ي ط ر ة ف ك ر ي ة خ ط ي ر ة على مراكز ا ل ت أ ث ي ر الثقافي في العالم ا ل إ س ل ا م ي في مصر والشام والحجاز والعراق ولكن كانت ب ا ق ا م يعني ص ح و ة ص ن ي ة في العراق ا ل ش ي ع ة حربوها وحاولوا ي ي ع ن وقتها فالشيعة قرر أ ح د ق ا د ي هذه ا ل ص ح و ة عماد الدين زنكي رحمه الله وهو كان مسيطر على ا ل م ن ط ق ة اللي بتربط العراق بالشام ملك الدجله والفرات اتجاههم في من المنبع إ ل ى المصب في اتجاه الجنوب الشرقي البحر المتوسط من س ي ن ا كده والشام في اتجاه الشمال الغربي بمعنى ان في ا ل ن ه ا ي ة في نقطه ق ر ي ب ة من العراق في العراق والشام عند الموصل او غيرها دي كانت مركز س ي ط ر ة عماد الدين ذ ن ك ي ولكن كان بيحاول ينقذ الناس ما يمكن انقاذه في قلب ا ل خ ل ا ف ة العباسيه ولكن لما جه س ل ص ل ي ب ي ي ن قرر يروح الشام بالفعل في قلب الشام ويتمركز وبدا أ ج ه د ربما المشهور منه ا ل جهاد العسكري لا كان جهاد ومدارس عماد الدين ما كانوش ياخدوا العسكري في الزمن لكن علمي عسكري زينكي وتربية تدريب تدريب فيه متين بيجو جوند ده في دوت ما كانش ياخد أسبوعين، ثلاثة. لا, دا كانوا مدارس ا كانش ا ي خ تلات دا م ص ر ع ي ة صلاح الدين الايوبي كان يعني احد تلاميذ المدارس ا ل ص ر ع ي ه التي انشاها عماد و نور ل الدين, نور الدين في الشام تلاقي د ي في ن ابنه وهنا محمود حتى على المعتاد على حاجة خلاف عماد الدين زنكي ترك ا ل إ م ا ر ة لابنه نور الدين محمود نور الدين محمود س ب ه ا لصلاح الدين رغم انه مش من ق ل ز ن ك كان وقتها لازم يورف كله يترك ا ل إ م ا ر ة لابنك هاتركها ل ا للامثل فحرب الصليبيين قرنين من الزمان وبرضو عشان ننتبه قرنين من الزمان منهم قريبا من قرن المسجد الاقصى أ س ي ر يعني قريب من قرن منهم من الزمان ا ا ل ن س ج د الاقصى كان ا ث ي ر في ايده الصليبيين ما ك ا ن ش ا ل م س أ ل ة ن ز و ة انت بتحكي في التاريخ تقول وجاء الصليبيون ثم عدد جيوشهم م ن ك س ر ة ده قعدوا قرنين م ا ع ا د ت ش مش... مش يومين الناس ب ت ت ع ج ر الخطى قرنين من الزمان الان احنا بنؤرخ وهم بيؤرخوا ان الحروب ا ل ص ل ي ب ي ة فشلت في ا ل س ي ط ر ة على بلاد المسلمين فلما نيجي نقول احنا ن ت ك ل م على قرنين تانيين القرن ا ل ت ا ا ر والقرن ا ل عشر ي الميلادي ي ن ب ر والقرن حرب ب ي فكرية ة تأخذوا الحرب الصالبية فاشلة اواخر القرن العشرين يعني قرنين تانين حرب من العشرين الميلادي عايزه حد ي ل ر خ ل ة حرب ش ر س ة انتهت بفشل لكن هما هم مش عايزين يقولوا انهم فشلوا ي و م دا يرفع الروح ا ل م ع ن و ي ة عند المسلمين لا فشلت والان ه م بيصوغوا م ع ر ك ة ج د ي د ة المهم ف ا ل م ر ح ل ة الحروب ا ل ص ل ي ب ي ة قعدت قرنين من الزمان قرنين من الزمان عادت بعدها الجيوش ا ل ص ل ي ب ي ة مندحه في أ ث ن ا ء الحرب ا ل ص ل ي ب ي ة كانت حرب ا ل ت ط ا ر ومع ذلك ا ل أ م ة صمدت يعني الصليبين من البحر و ا ل ت ط ا ر من البر ا ل ت ط ا ر جايين من شرق اسيا والصليبين بيجوا من البحر ومع ذلك صمدت ا ل أ م ة الصمود ده كان يعني ن ت ي ج ة ل ل ت ا ا ل ت ر ب ي ة ا ل إ ي م ا ن ي ة اللي ب د أ ت توجد في الواقع صلى الله عليه وسلم في يعني كرد فعل ل أ ن ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة شعرت ب أ ن وجودها مهدد فتمت إ ع ا د ة صياغه ا ع ا د ة تكوين ل ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل م ر ح ل ة ا ل ث ا ل ث ة بعد ما رجعوا الصليبين قال لك د و ر ج ع و ا ما بين ح ص ر ة ا ل ه ز ي م ة وبين م ا شافوا تاني الشام وما فيها من ثروات وكذا قال ا ل م ر ح ل ة ا ل ث ا ل ث ة ث ر ا ع الغضب المكذوم الذي أ و ر ث ه اندحار الكتائب ا ل ص ل ي ب ي ة من تحته بغضاء م ت و ه ج ة ع ن ي ف ة ولكنها م ت ر د د ة يكبحها ا ل ي أ س من اختراق دار ا ل إ س ل ا م م ر ة ث ا ل ث ة بالسلاح وبالحرب الحروب الأولى كانت الفتوح الإسلامية انضحروا الحرب الثانية المعروفة بالحرب الصلبية على من الزمان في المرحلة الثالثة قاعدين جوه هم بيغلو طب نهاجم تاني قالوا على بيغلو لا كفاية ففوجئوا بان المسلمين قلهم قرنين جوه ففوجئوا طب بأن كفاية من في في هم و أ ن ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة قد فتحت ده دي بقى كان يعني معناها فتح ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة كان إ م ا أ ن أ و ر و ب ا تستسلم تماما وتنتهي وتمحى من على ا ل خ ر ي ط ة ك أ م ة و إ م ا أ ن ه ا تنفر يعني ن ف ر ة ع ظ ي م ة و ذ ا اللي حصل وعلى ترك تعالى يقدر ما يشاء فتح ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة كان ض ر ب ة ق ا س م ة جدا ل أ و ر و ب ا وسبحان الله مين اللي فتح ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة نقول ان فتح ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة تم على ايد م ج م و ع ة من ا ل ت ط ا ر المسلمين يعني حرب ا ل ت ط ا ر د ي و ا ل ت ط ا ر لما جيهم من اقصى الشرق يطاردون المسلمين كان بعضهم اسلم ففروا فكانت هذه ا ل ق ب ي ل ة ا ل ت ر ك ي ة ا ل عثمان التي يعني أ ذ ل ت أ و ر و ب ا قرونا من الزمن هذا ما يقدره ع ن ي ي الله تبارك وتعالى ويسوق أ ق د ا ر ا إ ل ى أ ق د ا ر ولذلك كان الرفنجاني التعران بيقول كلام حق كلام ولكن أ ر ي د به باطل كان بيقول انه ياب... لابد أ ن نوقف الصراع العربي الفارسي التركي فكل ج ن س ي ة من هذه الجنسيات خدمت ا ل إ س ل ا م في م ر ح ل ة من مراحل ر ا س ص ن ج ا ن ي مثقف جدا وله درايه كبيره بالتاريخ في الواقع كنا نتمنى أ ن الكلام دا يطلع من واحد فعلا و ل ا ء ه للاسلام مش و ل ا ء ه للفرس ومش لا يوجه حقده الى ص ح ا ب ة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بالفعل في يعني اللي دخلوا الاسلام بصدق ده مش العرب والفرس والترك بس هو م ن اللي فتح الاندلس البربر ا ل آ ن عايزين يصلخوا البربر من ا ل ا م ة ا ل ا س ل ا م ي ة لا ده كل ق و م ي ة دخلت الاسلام ولكن دخول ص ا ب ق كان لها أثر بالغ في نصرة الإسلام لعل ه ا بالغ الإسلام أثر نصرة ل في ب ر ض وليس تعصبا ل ج ن س ي ة دون أ خ ر ى و إ ل ا فانه يقول لو كان ا ل إ ي م ا ن في الثريا ل ت ن ا و ل ه أ ق و ا م من فارس فبلا شك ان الامه ل انتسب ا ل ا من س ل ا ر س ي رضي ا ل ل ه عنه لكن عموما لكن من أ ك ث ر الناس من أ ق ل الجنسيات التي دخلت ا ل إ س ل ا م خ د م ة ا ل إ س ل ا م كانوا الفرس الفرس كشعب لديه صفات و ر ا ث ي ة ع ظ ي م ة جدا في الذكاء و ا ل إ ص ر ا ر والمنعه ودا أ م ر ايران س ت غ ل ي ن ه كويس جدا ولكن ا ل آ ف ة ا ل ق و م ي ة ا ل ب غ ي ض ة ودا ب ر ض و ا ل ش ي ع ة مستغلينه جدا أنه يخلي ده لا فصلنا الكلام قبل لا كذا ده تكاد تميز الخط الفاصل بين التشيع كمذهب والفارسيه كقوميه فلما تيجي تكلم الشيع الفارسي في فضائح ا ل ش ي ع ة وعور منهجهم هو داخليا شايف انه لو تنازل عن ا ل ش ي ع ة يبقى تنازل عن ف ا ر س ي ت ه وفارسيته ق و م ي ة ضغيضة ي ن بغيضه ان يكون و ل لله عز وجل وللرسول وللمؤمنين كان الناس قاتل قومه ا ل هم العرب والعرب أ ش ر ف ا ل أ ج ن ا س ولكن لما كفروا لا شرف لهم هي دي ا ل ق ض ي ة ا ل خ ط ي ر ة جدا لكن في الواقع فعلا الترك كان لهم دور كبير جدا في خ د م ة ا ل إ س ل ا م سواء في حروب الصليبيين أ و سواء ا ل د و ل ة ا ل ع ث م ا ن ي ة البربر ك... ك... لما دخلوا في ا ل إ س ل ا م قد بالك ا ل ق و م ي ة هي ق و م ي ة اللسان كل الشعوب دي دخلت وتعلمت ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة وبقوا عرب لكن الاستعمار هو اللي جه ا لهم لا انتوا لكم اصول في النسب مش عربيه ده طب اذا سبحان الله والكلام ده برضو احنا, احنا لا الله يتقلن وجلد ده بصد عز وجل مازال الناس بتفخر حتى ولو بالكذب اللي يبقى عربي يفخر انه هو ذو نسب شريف ا ل ق ض ي ة ما تفرقش م ع ن ا ندور على نسبنا ليه ابي الاسلام ل ا ابا لي سواه اذا افتخروا بقيس او التنين لكن الاتراك بالفعل كان لهم ضر للحروب الصليبية ثم ا ل د و ل ة ا ل ع ث م ا ن ي ة اللي قامت ب ه ا أ س ر ة من ا ل أ س ر ا ل ت ر ك ي ة وسبحان نشوف ضعف الروم قد ايه د قبيلة. قبيلة ن من منطقة لقوا العناضول دي ولا قبيله ي فيها ا لا ح ر ولا ف ه ا س م منطقة ن ط راح ا س ت و و ا طبعا احنا مسلمين ازاي سايبين الكفار دول ف ب د أ و ا يقاتلوهم يعني ملهمش ا تاريخ عسكري ص ا ب ق ولا ولا ولا ده يدلك ان اوروبا طول عمرها ه ش ة يعني قيام ا ل د و ل ة ا ل ع ث م ا ن ي ة من ا س ر ة م ه ا ج ر ف ا س ت و ط ن تخوم الروم يقولك ان الدنيا مش زي ما الاوروبيين دايما بيصوروا انفسهم بالعكس ازاي ا ل د و ل ة ا ل ع ث م ا ن ي ة بلا اي جذور خد بالك قلب العالم الاسلامي كان مشغول بالحروب ا ل ص ل ي ب ي ة وبحروب ا ل ت ط ا ر وكذا وكذا ا ل د و ل ة ا ل ع ث م ا ن ي ة ن ش أ ت من ق ب ي ل ة مهاجره بعد ما استقرت في مكانها ب د أ ت تتوغل ا جوه ا ب ي ق و ل ل ان م ر ا التلات اللي ح ل ق ب ل فتح ا ل ق س ط ط ن ن ي ي ة كانت أ و ر و ب ا بتعيش فيما يسمونه هم بالقرون الوسطى ا ل م ظ ل م ة طبعا كل عصرهم م ظ ل م ة ه م دايما يحاولوا يربطوا ك أ ن لازم م دام الدنيا عندهم كات ن م ظ ل م ة تبقى عندنا كات ن مظلمه عندنا بفضل الله كان هناك نور الوحي وحتى في الدنيا اللي ه م لا يعرفون إ ل ا هي ما هو إ ز ا ي تم فتح ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة وغيرها إ ل ا ب ن ه ض ة ع ل م ي ة د ن ي و ي ة د ا و ب ة بيقول ا ل م ر ح ل ة ا ل ر ا ب ع ة صراع الغضب المشتعل بعد فتح ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة ي ز ي د ه ا ش ت ع ا ل ا و ت وهجا وقود من لهيب البغضاء والحقد الغائر في العظام على الترك و ه م دايما ر ح و ا هنا اختاروا مصطلح الترك وفضل غ ا ي ه وقت قريب لما يقولوا عايزين يقولوا المسلمين يقولوا الترك لان هي ا ل ق و م ي ة عندهم محرك قوي قل وهم وعشان ناس م ت س أ ل ش الحرب بين, بين اوروبا وبين الترك لما يتقل بين المسلمين طب مال المسلمون وبيحاربوا ليه فهو فضل يقول الترك اذن صراع قبلي على الارض وان هكذا فكانوا دائما يسموا المسلمين الترك قال يزيده ا ش ت ع ا ل و ت ر ه ج ة وقود من لهيب البغضاء والحقد الغائر في العظام على الترك وهم شبح مخيف مندفع في قلب أ و ر و ب ا يلقي ظله على كل شيء ويفزع كل كائن حي أ و غير حي بالليل وبالنهار كان زي ا ل أ س ا ط ي ر اللي عندنا ا ل أ م تخوف أ ب ن ا ئ ه ا ب ا ل غ و ل ة وابو رجل م س ل و خ ة وده امر من تربويا من أ خ ط ر كان الام ا ل أ و ر و ب ي ة بتخوف أ ب ن ا ئ ه ا بالعسكري التركي لما تحب ترهب ا ل أ ب ن ا ء بتخوفهم بالعسكري التركي فهو بيقول كان شيء يفزع كل كائن حي أ و غير حي بالليل وبالنهار قال و إ ذ ا كانت المراحل الثلاث ا ل أ و ل لم تصنع للمسيحيه شيئا ذا بال فصراع الغضب المشتعل بلهيب البغضاء و ا ل ح ق هو وحده الذي صنع ل أ و ر و ب ا كل شيء إ ل ى يومنا هذا صنع الإصرار تحصيل إصلاح لأنه على وعلى على العلم وعلى كل الذي إلى شاملة المجاهدة المثابرة خلل الحياة المسيحية شيء يقظة أدى بهم قامت ولكنه لم يكن لها يومئذ من سبيل ولا مدد إ ل ا المدد الكائن في دار ا ل إ س ل ا م من العلم الحي عند علماء المسلمين أ و العلم المسطر في كتب أ ه ل ا ل إ س ل ا م فلم يترددوا وبالجهاد الخارق و ب ا ل ح م ا س ة ا ل م ت و ق ظ ة وبالصبر الطويل انفكت أ غ ل ا ل القرون الوسطى ب غ ت ة عن قلب أ و ر و ب ا وانبعثت ن ه ض ة العصور ا ل ح د ي ث ة مستمرا إ ل ى هذا اليوم ومن يومئذ عند أ و ل بدء ا ل ي ق ظ ة تحددت أ ه د ا ف ا ل م س ي ح ي ة ا ل ش م ا ل ي ة وتحددت وسائلها ولم يغب عن أ ح د منهم قط أ ن ه م في سبيل إ ع د ا د أ ن ف س ه م لحرب ص ل ي ب ي ة ر ا ب ع ة ل أ ن ه م كانوا يومئذ يعيشون في ظل شبح مخيف متوغل في أ ر ض أ و ر و ب ا ا ل م ق د س ة بباس شديد و ق و ة لا ترضع بل هو شبح متجول يطوف انحاء القاره كلها والا يطر فيها ف جفن حتى يراه ماثلا في عينه اناء الليل واطراف النهار الترك الترك قال وهذه الترك هم المسلمون طلائع عالم عالم إسلامي زاخر هائل ما لهم غير معروف وهذه جوفي هم مخيف مصيطر في إ ل ى أ ط ر ا ف تحيط ب أ ر ض روسيا إ ل ى جوف ق ا ر ة آ س ي ا إ ل ى جوف ق ا ر ة افريقيا وهم يعلمون ا ل آ ن علما ليس بالظن أ ن السلاح في هذه ا ل م ر ح ل ة ا ل ر ا ب ع ة وهو يومئذ قريب من قريب يعني الأسلحة في الجانبين قال ليس يغني يحين حينه وعظتهم غناءا فنحوا جانبا أن الأسلحة قال حاسما المراحل الثلاث الأول فنحوا أمره جانبا إلى أن يحين حينه ويصبح قادرا إلى أمره وحاسما ويصبح متقربة فقد لم يبق لهم إ ذ ن إ ل ا سلاح العقل والعلم والتفوق و ا ل ي ق ظ ة والفهم وحسن التدبير ثم المكر والدهاء واللين والمداهنه ة الاستثارة استثارة وترك عالم ضخم م ج و جوفه ولا أمواجه الظافرون أوروبا وهذه ل قبل لهم بتدفق أمواجه الذاخرة التي كانت ترك طلائعها الظاهرة لهم في قلب أوروبا قال وهذه رعاية المسيحية في الإسلام ما أمام كانت عيانا رعاية تتساقط في بتدفق في في أعين ترك م ر ة أ خ ر ى ط ا ئ ع ة م خ ت ا ر ة وتدخل بحماس ويقين ثابت في ج ح ا ف ل ا ل إ س ل ا م ا ل ط ا غ ي ة يا لها من فجيعه ويرصق الإصرار في القلوب وعلى في الإصرار غائلة الإسلام وعلى التماس قهري بكل وسيلة ومن كل سبيل وتلتهب على دفع ر الباهرة التي لا والتي في تصويرها الحروب ي وسيلة سبيل أماني التي والتي في الصريبية بكل وتلتهب كل كنوزه لاستلاء على لا غل لهم العائدون ومن من تنفت فصارت أ ح ل ا م ا بهيجه يحلم بها كل صغير وكبير وعالم وجاهل وراهب ج ه ورا ل و و ر ا ع ي ة بل صارت ش ه و ة ع ا ر م ة تدب دبيبا في كل نفس بل صارت غ ر ي ز ة مستحكمه من غرائز النفس ا ل أ و ر و ب ي ة هذا إ ذ اجاز إ شديد لما كان وليكن منك على ذكر أ ب د ا لا ت ن س ى ثم إ ل ى أ ن يقول فكان من ا ل أ ه د ا ف والوسائل كما ذكرت قبل ب ع ث ة أ ع د ا د ك ب ي ر ة ممن تعلموا ا ل ع ر ب ي ة و أ ج ا د و ه ا إ ج ا د ة ت ا م ة تخرج لتسيح في أ ر ض ا ل إ س ل ا م وتجمع الكتب شراء أ و س ر ق ة و ت ل ا ق ا ل خ ا ص ة من العلماء وتخالط ا ل ع ا م ة من المثقفين والدهماء وتدون في العقول وفي القراطيس ما عسى أ ن ينفعهم في فهم هذا العالم الذي استعصى على ا ل م س ي ح ي ة ا ل أ و ل ى وافتعل قرونا طوال ا أفواجا يخرجون على هذا واطلاعهم على ما وقفوا عليه فيها باذلين كل جهد ومعونه في ترجمتها لهم وفي تفسير رموزها بقدر ما ا س ت ف ا د و ا من العلم بها و أ ي ض ا اطلاع رهبان ا ل ك ن ي س ة وملوكها على كل ما علموا من أ ح و ا ل دار ا ل إ س ل ا م وما ر أ و ه عيانا فيها وما لاحظوه استبصارا وكان أ ه م ما لاحظوه أ و خبروه هذه ا ل غ ف ل ة ا ل م ط ب ق ة على أ ر ض الإسلام والتي أ و ر ث ه م إ ي ا ه ا الاستنام إ ل ى النصر القديم والاغترار بالنصر ا ل ح ا د ث لفتح ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة ثم يقول ومن يوم إذن نشأت هذه الطبقة من الأوروبيين الذين عرفوا وهم وأعظم الأوروبية وهبوا وردوا من فيما بعد باسم المستشرقين وهم أهم وأعظم طبقة تمخضت عنها اليقظة الأوروبية لأنهم جند المسيحية الشمالية الذين وهبوا أنفسهم الأكبر وردوا لأنفسهم إذن نشأت الذين عنها جند الذين اليقظة هذه الأكبر بالجهاد الطبقة طبقة بعد أ ن يظلوا مغمورين في ح ي ا ة ب د أ ت تموج ب ا ل ح ر ك ة والغنى والصيت الذائع ثم يقول أ ن هؤلاء هم الذين كونوا ط ب ق ة المستعمرين و ط ب ق ة المبشرين فيما بعد وكل هؤلاء قاموا على جهود المستشرقين في الواقع بينتقل الواقع يعني الكلام هنا وصل إ ل ى كيف ن ش أ الاستشراق ك م ح ا و ل ة في أ و ل ا ل أ م ر ل س ر ق ة العلوم ا ل إ س ل ا م ي ة ثم التطور الخطير الذي طرا على الاستشراق ك م ح ا و ل ة لتصدير الفتن والبدع فبيقول في في مرتبط بنهضة عظيمة نشأت في ديار الكلام الإسلام أن كان ده نشأت كان هو يرى أ ن أ ع م د ت ه ا عبد القادر البغدادي والعالم اللغوي الكبير والجبارتي العالم التاريخي ومحمد بن عبد الوهاب المجدد المعروف والزبيدي العالم اللغوي أ ي ض ا مشهور والشوكاني ا ل ع ل ا م ة المجتهد الذي كان له دور كبير في فتح باب الاجتهاد باب ونشر الفقه ب ا ل س ن ة ب يقول الناس دي كلها خرجوا في وقت متقارب مثلوا ن ه ض ة ع ل م ي ة كادت انها تجعل ا ل ا م ة تتماسك م ر ة ثانيه ة فطور و الاستشراق ا ل س من ئ لكي يطوق هذه حركة النهضة الاسلامية الموضوع حركة يطوق في يعني هذه مهدها ده يعني الرئيسي اللي أ ر ا د ن ا ان ح ن نتكلم فيه فيعني في نتكلم فيه غدا ان شاء الله تبارك وتعالى